رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدَ خْزَيْتَهِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَنْ صَوَرٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلِيمَانِ أَنَا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَل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 وقاتلو وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخل أنهم جنات تجري من تحتها لانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.